ما لاترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم نار غرّ هؤلاء أدينهم وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 فَسَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِجَنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ